Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatu Allah ala qahal yaman Salatullah ala Tahu al-Yamani Al-Yamani Shafi'i al-Khalq Fee Yawm al-Qiyama Shafi'i al-Khalq جاءوني فالذي اهوا دعاني وعبداني منال بشر على ما انعلى ما وازهر لي كلامي المعاني يقين عندما كشف اللسانا Al-Nisa Mah Al-Kas Of Demand Sakan Al-Ali Allah -ha. Min-Tilka Al-Mudama Al-Mudama Fakki Al-Kaydi Min-Bad Imtihani وأذحبني بيان وعلق راما الكراما وأوضح في الهواء قزني وشاني الأورعي وجان نبني الملاما الملام مضاعف العلم وادق وزمانه وفي الخرائ لا دار المجامع المجامع أجبت له ولا الوئناني إلى وحش ولا أهل المال Asbi innani bilbabihani, Ala antbilah yomil qiyama, Al qiyama. Asa maghum ila dar al jinani, Asa maghum ila dar وساكين النبي أهل الزعامة وساكين النبي أهل الزعامة أهل الزعامة أسمعهم إلى دار الجنان وساكين النبي أهل الزعامة salakul ni anyi wali masajah kumri alhamamah alhamamah salatullah ala kaha al-yamani salatullah ala kaha al شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة القيامة الله ما صل وسلم وبارك عليه ولا له